السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شروع أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهليه الله فلا مضي له ومن يبذل فلا خادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هد محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأموم محبثاتها وكل محادثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نزلنا أخواني وأخواتي في الله في شرح منظومة تحسة الأطفال للعلامة سليمان الجمزوري رحمه الله عز وجل في غرفتكم غرفة ابن الصراح التابعة للجامعة جامعة المدينة بإشراف قبلة الشيخ محب الدين انت يعني محمد اللي الفاروق اصلى الله عليه وسلم ان يبارك في جهودي وفي جهود جميع الجميع وجميع الذين يقومون على مثل هذه الغرف واصلى الله العجل ان يعني يجزيهم خير الجزاء وان يسكنهم في غرف النبيه طيب في بعضهم يكتب لي فضيله الشيخ انه نحاول ان ندخل الى غرفه ولكن لا يستطيع يعني حاولوا في الروابط الثلاث ولكنهم لا يستطيعون اللهم استطيعون <تصفيق> ما أدري السبب بعدهم كانوا قد حضروا ولكن اللهم استطيعون لا أدري الضبط على كل إنها تقاير سبحان الله نبدأ الله عز وجل كنا في الدرس الماضي قد توقفنا بعد أن هينا التقا.. التماثل والتقارب والتجانس والتباعد وقلت لكم هناك بعض الملاحظات سأأتي بها إن شاء الله عز وجل ولكن يعني شاهدا للهمم سأسأل الآن هو التماثل؟ ما هما الحرفان المتماثلان طيب هما الحرفان المتفكر في المخرج والصفة متحدا في المخرج والصفة متفقا في صفة المخرج اللذان له نفس المقرى وجسته طيب لاحظوا أن كل هذه التعريفات حقيقة تشكل على كثير من الناس لأن لو أنا الآن أتيت إلى إنسان يريد أن يتعلم علم التجويد وقلت له والله يا شيخ المتماثلان هم الحرفان المتفقان صفة وآخرجان سيفهم علي؟ لا بينما لو نقول له هو أن يتكرر حرف مرة الأول يكون أن يتكرر حرف هو اسهل اسهل وتوضيحه افضل في ذلك ولكن التعريف الدقيق كما تفضلتم ما اتحدها مخرجا وصفه لا لا يخرج من الواو اذا كانت لينه او او وغير ذلك ولكن احيانا تكون التعريفات هناك هناك تيسير في المصطلحات والله تعالى اعلم طيب امثله ذلك تاء مع د بأ او تاء وغير ذلك تتخذون قسمنا المتماثد إلى ثلاثة أقسام. هي تقسم إلى ثلاثة أقسام. ما هي صغير، كبير، مطلق، ممتازة. طيب تتخذون تت... ما هو كبير أو صغير أو مطلق تتخذون. الذي كتب مطلق خطأ تتت عندنا التاء الأولى مفتوحة والتاء الثانية مفتوحة إذن كبير طيب ننسخ النون بعد النون أنا أريد أن تكتب الكلمة حتى أعرف أن على أي كلمة طيب هنا فائدة إخواني وأخوتي أن لما نقول ننسخ لابد أن نبين لأن النون عند السين لها حكم والسين عند الخاء لها حكم قد يكون تقارب أو تجانس أو تباعد أو تماسب على كل ين بالغالب يعني يقصد في ذلك يعني لما نقول ننسخ نقصد النون مع النون والله تعال أعلى وعلى. طيب الآن السؤال هل ما حكم الإضغام الكبير لحفص مثال ساوث الان للمثال الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم السلام عليكم الاخوه كنت قد سالت هل هنالك ادغام كبير لحفص بعضهم قلاء وبعضهم نعم جيد نعم من ذكر معنا في المحاضرة السابقة قلت لكم أنا ما أريد أن أشتت الأذهان الآن و... يعني وسأتي عليها لاحقا ثم قلت لكم أن هناك لحفظ يوجد له إضغام كبير ولكن رأيت... رأيت أن لا أشرحها حتى لا أشتت الانتباه الآن الحمد لله الجميع في الغالب الجميع وأطمئن إلى تقريبا فوق 8% أنكم الحمد لله تعرفون ما هو التماثل تحديدا وحكم التماثل بالغالب سواء كان مطلقا أو كبيرا بالغالب يكون الإظهار أما التماثل الصغير بقولا واحدا مضغم الآن عندنا أخواني وأخواتي هذه الكلمة في قوله تعالى مكنني قال ما مكنني فيه ربي في سوره الكهف في سوره الكهف اصل هذه الكلمه مكنني مكنني احسنتم لاحظوا النون الاولى متحركه مكن والثانيه متحركه واضح الآن نائم كثير أو نترك القراءة هي أصلها مكنني ولكن حفظ الآن أدغامها وقرأها مكنني هذا العلماء عدوه ماذا على اعتبار أنه إدغام ما هو من يعرف إدغام كبير واضح هذه الكلمة الأولى معذره اذا مكن مكنني في سوره الكهف قالنا مكنني فيه ربي خير اصلها اخواني واخواتي مكنني دليل ذلك قال ابن الجزري مكنني غير المكي يعني كل القراء سواء الامام ال جيد هو القار الثاني وابن كثير مكن له بلد ابن كثير يقراها متنني. إذن عدم من ذلك أنها عند حفظ من باب الإضغام الكبير والله تعالى أعلى وأعلم هذه الكلمة الأولى طبعا لما نقول ابن كثير لا نقصد به ابن كثير صاحب التفسير وإنما ابن كثير المتقدم والله تعالى أعلى وأعلم هذه الكلمة الأولى الكلمة الثانية وقد كتبها بعضكم جزا الله خيرا كلمة تأمننا. قال ابن الجزري مكنني غير مكة تأمنا أشمر بكلهم وبالمحض ترم كلمة تأمنا أخواني وأخواتي أصلها من يعرف ما أصل كلمة تأمنا ممتاز طيب أصلها تأمننا طيب تأمننا ولا تأمننا ما رأيكم تأمننا ولا تأمننا أو تأمننا ما رأيكم بالضم أحسنتم بالضم افهموا معي إخواني وأخواتي تم عدد القراء عشرة الذين يعني نقرأ بهم وهم الذين اختارهم القراء وعلى كثير من أكوى الأهل العلم أنهم تواتر اضطراجهم تسعة من هؤلاء العشرة لهم فيها الروم أو الإشمام وسأشرح مما من الروم والإشمام إن شاء الله الروم أو الإشمام وقارئ واحد اسمه أبو جحفر يقرأها تأمنا لا رم ولا إشمان أصل كلمة تأمننا تأمننا ما العلقة بين النون والنون؟ ما رأيكم؟ تماثل، تقارب، تباعد، تماثل صغير، كبير، مطلق، كبير، أحسنتم هل في أحد يقرأها تأمننا هكذا بنونين خالصتين؟ لا أحد ولكنه كبير حفظ الآن تبعا للقراءة قلنا كـ كـ تبعاً عاصم وعاصم كغيره عدا أبو جعفر قرأوها بالروم أو بالإشمام ما الإشمام طبعا بعض الناس يعرف الإشمام يعني الإشمام له عدة معاني أحيانا يكون الإشمام في أول الكلمات وأحيانا يكون الإشمام في وسط الكلمة وأحيانا يكون إشمام في آخر الكلمة مسألة مهمة الإشمام له عدة معامل قد يكون في اول الكلمة وقد يكون في وسط الكلمة وقد يكون في آخر الكلمة وكذلك الإشمام قد يكون ب بنزيج من الحروف أو من الحركات فعندما نقول إهدنا الزراط المستقيم هذا إشمام إشمام الصاد صوت الزي لا نقصده في هذا التعريف إذا قلت تأمنى لا نقصد هذا الإشمام كلمة قويلة غيظة هذا كذلك إشمام وكذلك في اول كلمات وكذلك لن نقصده في هذه الكلمة يبقى عندنا إشمام في وسط الكلمة وإشمام في آخر الكلمة في آخر كلمة أي أيضاً لا أتطبق إليه لأن بعض الناس يحمل تعريف الإشمام في آخر الكلمة ويبعوه إلى تعريف الذي في وسط الكلمة ما تعريف الإشمام؟ الإشمام هو من يعرف من يعرف تعريف الإشمام طبعاً هذه من المسائل المهمة التي يعني لابد لطالب العلم الذي يقرأ برواية حفص أن يعرفها كلمة تأملناها في سورة يوسف يووسف من الصور الحمد لله الكثيره والكثير منا الحمد لله بعضهم قال ضم الشفتين بعيد الإسكان وامن قال ابعاف صوت الحركة طيب ضم الفم بعيد الإسكان بحيث لا يرى إلا المبصر وهو بدون صوت ابعاف صوت الحركة روم لا طيب أحسنتم الإشمام إشارة بالشفتين دون حركة طيب طبعا والإشمام أطباق الشفاهي بعيد ما يسكن لو صوت. طيب. طبعا هذا نوع من أنواع التعليف ابن الجزري قال إشمام هم اشارة لا حركة وهذا قول الإمام ابن الش... الجزري أدك في مثل هذه الكلمة فأمنا. الآن الآن الإشمام الذي يعرف بعيد تسكين الكلمه هذا بالغالب ينطبق على آخر الكلمه على اخر كلمه مثل المستعين وغيرها الإشمام لا صوت له الإشمام صوت له لذلك مما يقال من الطرائف ان الإمام الشاطبي الضرير صاحب حدس الاماني كان ضريرا رحمه كان اذا اقرا القارئ واراد ان يطلب من القارئ أن يعني يأتي بالإشمام يضع يده على فن القارئ ليراه أشم أو لا فلذلك الذي لا يرى الضرير لا يعلم الذي أمامه أشم أو لا أمامه. طبعا بأي نوع الإشمام مثل كلمات آخر الكلمات أو كلمة تأمنة أما إذا كانت بالصوت مثل زراطة أو طويلة هذا يسمعها لذلك لا بد من التفرق في تعريف الإشمام هذا المسألة الأولى المسألة الثانية اهل الأداء في القراءة اختلفوا في أداء الإشمام وأنا حريص كنت على أن أقرأ كل شيخ أقرأ علي أن أسمع منه هذا الإشمام كيف ينطقه لأننا أخواني وأخواتي بعضهم يقرأ بالإشمام على هذا التعريف الذي ذكره قبل قليل أن يسكن ثم يأتي بالإشمام يعني تأمن يشدد ثم يضم شفتين ثم يرجع بالتشديد وينفق الحر هكذا تأمن طبعا يعني كونكم لا تروني سيكون صعبا عليكم يعني أن تدركوه ولما اتصلت مع أحد المشاكل قالوا أنك أمامي لك على كل بعضهم يبدأ بالإشمام مباشرة مع النون تأمن مباشرة لاحظوا في طريقتين للأداء بعضهم يأتي بالنون المشددة ثم في وسط التشديد يضم الشفتان وبعضهم لا مباشرة من أول بدء الإشمام النون هذه المشددة يبدأ بالإشمام تأمنا مرة ثانية أعيد بعضهم يشد النون وفي وسط التشديد يضم الشفتان ثم قبل أن ينتهي منها يعيد الشفتان إلى الفتح بعضهم مباشرة في أول نتقه للإشمام يبدأ بيضم الشيختين واضح إن شاء الله لماذا يضم الشيختين قال أهل العلم ليعلم القارئ وكذلك ليعلم الذي يرى القارئ أن هذه الكلمة أصلها من مضمومة ليست مفتوحة وإن مكسورة الإشمام ما حكمة هو معرفة حركة الحرف انا لما اقول كلمة قلت اذا ضميت شفتين وبعدها تعرف اني اقصد قلتو اذا قلت قلت و اتكلم مع امرأة ثم طبعا لن يأتي معنا الاشمام سيأتي معنا الرو فالك الاشمام بالغالب ان يعلم ان هذه الكلمة مضمومة والاشمام يأتي في الضم وفي الرفع وهي احكام طويلة جدا يعني تحتاج إلى درس ما هو الإشمام ومتى يأتي ومتى يمتنع وغير ذلك خلاصة الأمر ان في جنة تأمننا أصلها تأمننا نأتي ليعلم أن أصل النون الأولى مضمومة أصلها تأمننا أداء الضم, أداء الضم ان تكون إما كما قلت بعض المشايخ يبدأ بالنون تأمن ثم في وسط التجديد يضم شفعتينه ثم يعود الشفعتين كما كانت إشارة إلى أن أصل النون الأولى مضمومة والذي أنا أراه والله تعالى أعلم أن يأتي القار بالإشمام مباشرة تأمن مباشرة لماذا؟ لأن النون العبرة بالنون الأولى ليست الثانية العبرة بالنون الأولى ليست الثانية وإنما شددت الثانية لما أدغمت الأولى بالثانية فلذلك الأصل أن تأتي بالضم مباشرة ولكن لماذا يفعل بعض القراء يبدأون فيها بالنون مشددة ثم يضبون في الوسط بناء على التعريف الذي هو النطق بالحرف يعني بالضم جيد إشارة بالضم بعيد التسكين الحرف والله تعالى أعلم هذا بالنسبة للإشمام طيب. الرفع والضم إذا كانت عندنا تنوين الضم هل يدخل إشمام والروم؟ نعم يدخل إشمام والروم إذا كانت عندنا ضم لوحدها كذلك يدخله إشمام وروم أنا لبي أسأل كلاهما يجوز أم ماذا أنا قرأت إخواني وأخواتي على جنع كريم الأحلي العين وبعضهم كان كما قلت لكم يقرأها مباشرة وبعضهم يقرأها كما قلت في الوسط في وسط التجديد يأتي بضم الشفتين. بضم الشفتين واضح إن شاء الله طيب ننتقل الآن إلى الروم الروم ما هو الروم؟ الروم كذلك لو عدة تعريفات الروم لو عدة تعريفات وبعضهم يسمي الروم اختلاص على كلين الروم والروم كانوا ببعض الحركة الروم الروم يأتي كذلك في آخر الكلمة أو في وسط الكلمة خلينا نحن على كم التأمنى أصل تأمنى هو؟ تأمننا الروم التي يأتي ببعض الحركة كم هذه بعض الحركة؟ بعض قال ثلث حركة وبعضهم قال ثلثي الحركة الروم قد يأتي بعضهم يقول إنه حركتين وضبهم يقول ثلث الحركة وضبهم يقول ثلثي الحركة كلمة تأمننا الآن لو أردنا نرسمها رسما ولكن يعني سبحان الله خصية الكتابة ما أعرف غير موجودة تأمننا الاولى تكون ثلث أو ثلثي الحركة تأمننا الثانية نون خالصة الأولى تأمننا وهذا لا يعد من ذا بالإرغام تأمننا لاحظوا اسمعوا معي تأمننا النون الأولى مختلصة أو مراوة وضعبهم قال إذا كانت في وسط الكلمة ثلثين الحركة وفي آخر الكلمة مثل نستعين تأتي بثلث الحركة والله تعالى أعلى وأعلم تأمننا. تأمننا لاحظوا أنا سأنتقف الآن بخطأ أأتي بنونين خالصة يعني النون كاملة تأمننا هذا خطأ تأمننا لاحظوا أن النون الأولى مثل الثانية الزمن الصوتي نفس الثانية تأمننا هذا خطأ الآن الأولى سأجعلها بعض الحركة اسمعوا وركز معي تأمننا تأمننا لاحظة النون الأولى يخفض الصوت فيها وتأتي فيها لبعض الحركة كما قلت إما ثلث حركة أو ثلثان الحركة واضح أخواني وأخواتي طبعا هذا مما لا يدرك ولا يؤخذ إلا بمشافهة لذلك من الأسف بعض الأخوة أخذوا القراءات إجازة أخذوا القراءات إجازة طيب أنا سأكتبها أحاول يعني هكذا ستكون معنا أثناء القراءة لاحظوا من الأولى وحجمها أصغر من الثانية طيب في عندنا خطأ للأسف يعني بعض الأخوة للأسف يأخذون إجازات عامة من المشارك يعني يأتي عند الشيخ يقرأ عليه عشر آيات للعشرين آية والشيخ يجيزه بالقراءة كاملة فللأسف بعض الأخوة يقرأ بالتجزئة يعني يقرأ فرضا جزء أو جزء لكل قارئ كما هي معروفة عند, معروفة عند من يعني يعتني في القراءات فيأتي ويجاز بالعشرة فيبدأ يقرئ الناس وحدثت ما والله أكثر من واحد يقول لي يا شيخ كيف تقرأ هذه الكلمة أقول له اقرأها كما قرأتها على الشيخة فيتبين لي أنه أصلا ما أخذها عن شيخه وإنما أخذ إجازة عامة وبالبعضهم لما أجيز بالقراءة العشرة واشتهد أنه مجاز بالقراءات وأرد أن يقرأ ما استطاع أن يقرأ القراءات فبدأ يتحايل يقرأ طلاب كلمات خلاف أو يقرأ من بعض أول القرآن ومجيزه بالباقي او يتحايل قلت ما شاء الله أنت متقن ولذلك حتى لا يعني تتعب وتختم ختمة كاملة أنا أجوزا وغير ذلك وهذا يعني من يعتني في علم القراءة يلحظ ذلك كثيرا على كل كلمة تأمنى الخالصة منها كلمة تأمنى فيها للقراءة ثلاثة مذاهب للقراءة فيها ثلاثة مذاهب المذهب الأول قراءة الجعفر جعفر الجعفر من القراءة العشر الصحيحة المشهورة وعلى قول الكثير من العلم تواثرة وقد قرأنا بها القرآن كاملا على أكثر من الشيخ قراءة إلى الآن موجود الحمد لله يقرأ هكذا تأمن هذه الأولى هذا لا علاقة لنا بها لأننا نقرأ الآن لحفص ونشرح لحفص المذهب الثاني فيها الإشمام والإشمام هو أدل الإشارة بين الصوت تأمن وقلنا اختلف العلماء فيما بلغني وفيما قرأت وفيما سمعت من مشايخنا على قريقتين إما أن تأتي بالإشمام يعني ضم شافتين في وسط نطقك للغنى تأمنا للنوم المشددة وبعضهم قال لأ من أولها تأمنا مباشرة من أولها ولعل الثاني هو الأقرب والله تعالى أعلى وأعلم وان كان هو الأقل شهرة الان ناتي الى الرم ال مدى الثالث فيها الرم والرم يتيان ببعض الحركه تاتي في الأولى بنون صغيره والثانيه نون كامله والله تعالى اعلم واعلم وهذا انما هو من قبيل ماذا الادغام الكبير قد السؤال الان لما نقول الرم في كلمه تاملنا هل هذا ادغام او اظهار قال الجني ان كتب ادرام خطا تامننا تامننا لما نقراها بالاشمام بالروم انا اسهل بالروم اللي اللي بيسجل هكذا نطقها تامننا لاحظوا النون الاولى مضمومه ولكنني ما اتيتها نونا خالصه كامله يعني في فرق بين اقول تمننا هذه نون خالصه طبعا خطأ. وبين ان اتي بها بعضهم عبر عنها بالاختلاف تمننا تامن تمن نون صغيره جدا ثلث او ثلثي الحركه تمننا الان لما نحن نقراها بنون ثاني ثلث او ثلثي الحركه هذا اظهرناها اظهرناها فاذاك لا تعد من باب الادغام الإشمام في كلمة تأمنّة هل يعتبر إضغام أو لا؟ ما رأيكم؟ نعم الإشمام في كلمة تأمنّة يعتبر من باب الإضغام طيب كبير صغير مطلق أحسنتم فتح الله علينا وعليكم إن شاء الله هل أحد عندي سؤال ولا أنتقل؟ طيب. سأنتقل إلى التنبيه الثالث الذي كنت سأشير إلي وذلك في المتقاربين, المتقاربين. تذكرون كلمة اللهم نخلقكم في سرطة المرسلات ما العلاقه بين القاف والكاف ما العلاقه بين القاف والكاف احسنت تذكر ممتاز تذكر طبعا ما اريد ان اعد للتقارب لان هذا خلص انهينا الحمد لله وعلمنا معناه ما حكم مخلوقكم لحفص سواء كانت من الشاقلي أو من الطليبه طبعًا كلمة تأمنا لا خلاف بين نشاط الله وطيبة نفس الوجهان هاي قال الوجهان وبعضهم قال اظهار طبعا اظهار خطأ ما في اظهار يعني الاظهار الاختة طالبة الفردوج تلك اظهار خطأ طبعا لماذا اظهار نخلقكم خطأ نخلقكم خطأ لاحد يقرأها هكذا إذن هي إضغام جيد هي إضغام ولكن هل هو إضغام كامل أو ناقص ما معنى كامل والناقص الكامل أن تذهب كامل للقاف الناقص أن يبقى شيئا من القاف بكي جماعي أخواني <تصفيق> اللهم متعنا بأصمعنا وأبصار وقواتنا أبدا ما أرقيتنا واجعلنا الوارثة منا نحن وأنتم وآبأنا وأمهاتنا وأخوانا وأخواتنا وجميع السامعين والمسلمين إن شاء الله من فضل الله عز وجل ونعم الله كثيرة لا نحصيها أصلا الله عز وجل أن يرجقنا شكرا نعم الله عز وجل الآن ونحن نقلع في أحكام التجويد نذكر أكثر من نعمة والله الإنسان أحيانا لا يتأملها ولا, ولا يدك معناها ولكن سبحان الله أصلا أن يتجاوز عن سيئاتنا تكلنا قبل قليل الإشمام وقلنا الذي لا يراه لا إلا هو الله. اللهم ألم هذا النعم قلنا لا يدركه إلا المبصر وهذه النعمة سبحان الله نغفل عنها وكذلك الآن نقول بالنسبة لي نخلقكم لا يدرك كذلك إلا السامة كذلك لا يدرك إلا السامة وكذلك القراءات التي نقرأها لا يأتي بها إلا المتكلم تحمل الله عز وجل على النعم التي وهبنا إياها وإياكم اللهم لك الحمد من السماوات والأرض ومن بين هوا ومن الأماشية من جديد بعد اللهم أدم علينا نعمك <تصفيق> أقول إخواني وأخواتي نخلقكم لا يدركها إلا صحيح السمع صحيح السمع ففق بين ركز مع إخواني وأخواتي أنا الآن سأنتقها الأول نخلقكم هل نبقى التقاف نخلقكم لا هذا يسمى كامل كامل القاف ذهبت في الكاف كامل القاف دخلت أين في الكاف نخلقكم طيب سأنتقها الآن وركزوا معي لا أحد يكتب حتى لا تختلف الكتابات طيب الآن سأنتقها نخلقكم, نخلقكم. هل نطقت القاف أم نعم أحسن ما الفرق بين الكلمة الأولى والثانية الأولى نقول إضغام كامل يعني ذهبت القاف كاملة صفة وذات لما نقرأها نخلق ما ذهبت القاف كاملة وإنما بقي شيء من القاف جيد بقي شيء من القاف بعضنا نقول بقي الصفة وضعنا يقول وشيء من, الذات. من ذات الحرف واضح كلمة الصفة لوحدها ترى غير معقولة غير معقولة أن يأتي فقط تبقى الصفة لوحدها ترى غير معقولة فلذلك تذهب الصفة وغالب القاف واضح لأن ما تستطيع أن تأتي بالصفة لو قلنا بقية الصفة فقط طيب القاف لها أكثر من الصفة وبعض الحروف تشترك مع القاف بالصفة على كل من لم تقرأ نخلقكم بكامل القاف يعني بالإبهار وإنما قرئت على وجه إما كامل نخلقكم أو نخلقكم هذا عموما للقراء هذا عموما للقراء نأتي الآن لحفظ أعلم أخواني وأخواتي أن كثيرا من كتب التجويد ذكرت أن لحفظ الوجهان مفصل في ذلك طبع أبغام كامل أو ناقص ولكن الصواب أنه لا يجوز لحفظ سواء كان من الشاطبية أو من التيسير، أو من الطيّذة لا يجوز لحفظ إلا الإدغام الكامل نخلقكم، لا يوجد إدغام ناقص لحفظ بعض الناس يقولون طيب، ابن الجزال ذكرها والعلماء الآخرون ذكروها نقول له نعم، العلماء يذكرون ذلك بالنسبة للقراء العشرة لا نجد أن نفصل القراء العشرة نحن نحن نقل الآن لحفظ لا يجوز لحفظ إلا الإضغام فقط الكامل فقط طيب شبهة يريدها بعضهم قال ابن الجزر في, في النشر وكذلك عصا في طيبة النشر وكذلك في المق... الجزرية والخلف بنخلقكم وقع والخلف بنخلقكم وقع بعضهم يقول كيف تقول يا شيخ أن أنه لا يجوز إلا الإضغام الكامل هذا الإمام ابن الجزري الذي نقرأ بطريقه يقول والخلف بنخلق مقاعدا يذكر الخلف نقول له عدة مسائل أولا مفهوم السؤال إخواني أخواتي إخواني وأخواتي مفهوم السؤال مسألة مهمة دقيقة أبدو أن يعني تنتبهوا إليها الآن الآن لو قال لكم أحد الأخوة ما رأي أخوكم في الله نادر لعنبتها وفي الإضافة نخلقكم هل فيها الوجهان ولا وجه واحد ماذا تجيبون اللي كتب وجهان يعني يبدو أنه يحتاج إلى تركيز أكثر وجه واحد انا أقول أنا أقول أخوكم في الله نخلقكم لا يجوز لحفظ فيها إلا وجه واحد فقط وهو الإضغام الكامل نخلقكم واضح؟ واضح إن شاء الله؟ عموم القراء العشرة نعم يجوز له الإضغام الكامل والناقص ولكن أنا أتكلم لحفظ حفظ لا يجوز له إلا الإضغام الكامل فقط بعض الأخوة أو الأخوات قد يقول يعني توقف قليلاً الجزري يقول والخلف بنخلقكم ما من الخلف يعني ال ادغام الكامل والناقص فكيف تقول انت فقط كامل نقول لهم اولا المقدمه الجزريه هل نظمت بروايه حفص او جواد الصواب لا روايه هذه المقدمه الجزريه ليس لم تنضبط فقط بروايه حفص بل ان ابن الجزري في زمنه كانت قراءة الدور هي المنتشرة فلذلك بعض العلماء قالوا المقدمة الجزرية نظمت على قراءة المشهورة في زمان وهي قراءة الدور فلذلك, فلذلك لم يتطبق فيها إلى القراءة العشرة البقلي واضح هذا المسألة الأولى المسألة الثانية قوله والخلف بنخلقكم وقاء أراد به العموم عموم القراءة العشرة دليل ذلك مسألة مهمة دليل لذلك كلمة في ضانين اللي قرأ حفص ويحفظ رواية حفص كلمة ضانين كيف قرأها حفص بالضاب هل لحفص الضاء سؤال الذين قرأوا اللي رواية حفص من الشاطبية أو من هل لا يوجد أحسنتم لا يوجد لحفص الضاء وفي ضنين رغد ليست لحفص طيب كيف يقول ابن الجزري وفي ضنين الخلاف الثاني ابن الجزري يقول إذن خلاف في ضنين نقول, نقول لم يرد ابن الجزري أنه الخلاف لحفص وإننا الخلاف لعمو العشرة فكما أننا حملنا بضنين الضاد قولا واحدا أن حفص يقرأها بالضاب وفي قول ابن الجزري وفي ضمن خلاف سامي لا يقصد به أن لحفص فيها الوجهان قولا واحدا وما أحد قال أن لحفص فيها الوجهان ما في أحد كذلك تحمل كلمة نخلقكم الذي ذكر فيها الخلاف فكما أنك تقول أن عباد فقط لوحدها لحفص في مع أن ابن الجزري جوز الخلاف فيها كذلك في كلمة نخلقكم قولا واحدا مع أن ابن الجزري جوز الخلاف فيها جوز الخلاف فيه نخلقكم وفي ضنيه لعموم القراء العشرة فلا يحتاج أحد في في النظم لا يأتي أحد يقول والله ابن الجزري عمم فلذلك بعض الناس أخطأوا وكتب التجويد بعضهم أخطأ يقول فيها الوجهان قال ابن الجزري والخلف بنخلقكم وقع ويبدأ يحرر يقول له فلو لو ألزمناك لا ألزمناك بالقول بأن في ضنين كذلك وجها وهذا لم يقل به قائل طابحة إن شاء الله طيب هذا الجواب الأول الجواب الثاني كيف نعرف ان الحفص إخواني وأخاتي يجوز له عسب المثال تأمنا الإشمام والروم أو يجوز له أن يقرأ هكذا كيف نعرفها كيف نعرفها نعرفها من خلال الطرق الطوق الطيبة بالطأ الطيبة هي طيبة المشر طيب كيف نعرف أخواني وأخواتي أن الحفص يجوز له قصر منفصل أو الحفص يجوز له المد أو هنا يجوز لحفص على سبيل المثال الوجه أو وجهان وغيرها كيف نعرفها نعرفها من خلال ترأتنا أول شيء على المشايخ الأمر الثاني الكتب التي اعتنت في ذكر هذه الطرق وكذلك التحريرات التحريرات يعني ما معنى التحريرات؟ يعني الآن نأتي إلى قراءة ما ونرى أقوال العلماء فيها فهذا الطريق هل صح لحفظ من المثال في القصر أو لا؟ نقول نعم يصح من هذا الكتاب القصر ولا يصح من هذا الكتاب القصر إذا اجتمع القصر مع الغنة في اللام وراء هل تجوز أو لا؟ وهكذا هذا يعني علم قائم بذاته هذا نكون باختصاد نحن لا نعرف ان الحفظ يقرأ نخلقكم أو يخلقكم إلا بالطرق التي أدت إلينا ولا يوجد أي طريق ذكرة بأن لحفص الإدغام الناقص بل كل الطرق المؤدية لحفظ سواء كانت من الشاطبي أو التيسير أو الطيلة لا يوجد فيها إلا الإدغام الكامل لا يوجد فيها إلا الإدغام الكامل نعم طيب بعضهم قال هذا اختيار يجوز من باب الاختيار نقول العبرة اصل ألا يؤال إلا الاختيار إن كان هناك نص والله تعالى أعلى وعلم السمنودي رحمه الله عز وجل ذكر بيتا جميلا في ذلك قال ما نقص الإدغام بل يتم من طرق النشر كما منه علم عن كلمة مخلقكم يعني لم يجوز فيها إلا الإدغام الكامل التام وكذلك الإمام الضباع والمتولي وغيره من أهل التحرير قالوا لحفظ فقط الإضغام الكامل لا يجد له الإضغام الناقص واضح؟ هذا المسأل الثاني إذن كلمة نخلقكم إخواني وأحواتي لا يوجد فيها إلا فقط الإضغام الكامل طيب الآن لماذا بعضهم قرأها بالإضغام الناقص؟ طبعا هكذا قرأها النبي صلى الله عليه وسلم هذه العذرة ولكن قالوا أن القاف كونها قريبا من الكاف فتضغم فيها لماذا وجد فيها الوجه الثاني الناقص قال لأن القاف فيها صفة استعلاء ولكنها ليست قوية جدا فإن تجوز تدخل في الكاف وكذلك يجوز أن يبقى شيئا منها وبيان ذلك في التنبيه الأخير ألا وهو الآن في سؤال حول نخلقكم ألا في سؤال حول نخلقكم لأننا سأنتقل إلى كلمة أخرى له آخر طبعا كلمة لا جزاكم الله خيرا هذه الدعاء علي ليس الدعاء لي كلمة لا اكل ما صح ولا لا لما اقول لا جزاكم الله خيرا كانوا يعني ان يجزيك الله خيرا الصواب لا ثم اما تضع طاصلة او تقول و لا وجزاك الله خيرا نعم مبهرة الله فيكم اردت الفائدة فقط يعني وإلا أن أعرف أن الأخ يعني هو يدعو ولا, يعني ولا يحمل قوله, قوله إلا للدعاء الله تعالى أعلم وعلم ولكن أردت الفائدة طيب إذن ما في أسئلة سأنتقل إلى كلمة ثالثة أو ثنبيه ثالث أو رابع أو خامس ما أدفي كلمة لإنبسطت إلي وكذلك بعض الملحقات لها فردتم في يوسف إخواني وأخواتي عند نقطاء في هذه الكلمات جاءت بعدها التاء ما العلاقة بينهما؟ طبعا الذي قال ربما من غير قصد أكيد من غير قصد ولكن العبرة بالمنطوق لذلك النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل غير بعض الكلمات ونهى عن بعض الكلمات وإن كانت لا تقال إلا بنيه حسنا في الغالب ومن أردت توسع في ذلك فليرجع إلى مواجهة من مناهي اللفظية بكر أبو زيد وكذلك إلى تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقول رائنا كلمة رائنا أصلها طيب ولكن لما بعض المنافقين حملها على محمل آخر فنهو الصحابة عنها وكذلك كثير من الكلمات يعني أصلها صحيح يعني النية تكون صالحة ومع ذلك يعني يخشى من سوء الفهم فلذلك نحن عنها والله أطبع مع التاء اخواني تجانس تجانس كبير صغير مطلق طيب طبعا المتجانس الاولى مفخمه والثانية مرققه الذي كتب هذا عليه تنبيه طبعا ينتفع معي حتى يعلم انه ليس بكلام دقيق طيب صغير أحسنتم نحن قلنا ما حكم الإضغام المتجانسين عند الطأ والتاء مثل ما الفرق بين هذه الكلمة وهذه الكلمة إذ طائفتان اكتبوها سريعا همّت طائفتان حسنًا، لا أشعر، إذا كنت أخبرنا توقفوا, توقفوا قليعة عن الكتابة همّت طائفة تاء، جاءت بعدها طاء أليس كذلك؟ بل فرّبتم أو أحطت كذلك طاء اجتمعت مع التاء، كلاهما تجامس كلاهما تجامس سنسأل الآن هذا السؤال، أيهما أقوى، التاء أو الطاء؟ أيهما أقوى التاء والطاء ولماذا؟ لماذا؟ جيد أقوى ولكن لماذا؟ أقوى لقوة احتمادها للمخرج طيب غير ذلك مطبقة ومقلقة طيب جيد أحسنتم الكتب لا تتميز بالاستعلاء والإطلاق جيد وكذلك لأنها من حروف شدة وغيرها خلينا نركز على الاستعلاء والإطلاق جيد اللي ذكر كلمة الاستعلاء لوحدها لا يصى بصواب كامل لا أود أن يقال معه الإطلاق طيب انتبهوا معي حتى ان شاء الله تتوضح المسألة أريد أن تتوقفوا عن الكتابة إذا تكرمتم في كلمة أحطت عندنا طاء جاءت بعدها حرف التاء العلاقة بينهما كما تفضلتم تجانس صغير ولكن الطاء تحتمل قوية فلذلك ما تستطيع القاء أن تدخل كاملا في التاء ما نستطيع أن نقرأها أحدته حتى سبحان الله حتى عند السمح يعني فيها نوع من أنواع الاستغراب أحدته غير واضح ولا كذلك نستطع أن نظهرها بحيث نقلق الطاء نقول أحاطئته لماذا؟ لأنه بينهم تجانس فالما الحل؟ قال الحل أن تضغم الطاء في التاء اضغاما الناقصة كيف يعني؟ يذهب شيئا من الطاء ويبقى شيئا يدخل في التاء فهكذا تقرأ أحاطته تبدأ بالطاء مع صفة الاستعلاء والإطلاق فيها وتنتهي في التاء اذهبا مره اخرى احط تو احط واضح طيب بيننا بيننا كلمه اذهبت طائفتان إذ طائفتان التاء ضعيفه وصغيره وادخلت كاملا في التاء الطاء عفوا وضحت ان شاء الله طيب ممتاز الآن السؤال بعض الناس قد يتساءل هذا السؤال يقول طيب الآن نخلقهم قلت يا شيخ قبل قليل للقراء يجز فيها الإضغام كامل والناقص لماذا ليس فيها إلا إضغاما كامل يعني لماذا بعضهم قرأها إضغاما ناقصا وعلى من رأى لحفص على سبيل المثال نقول له الجواب على ذلك ان القاف فيها فقط صفة الاستعلاء ليست فيها الاطباق لذلك جاز فيها الوجهان اما نخلقكم او نخلقكم ان الطاء فقد اجتمعت فيها صفه الاستعلاء صفات قويه وهي الاستعلاء والاطباق والاطباق مساله مهمه كما ذكرنا فلذلك لا يجوز فيها الالغام الكامل بخلاف القاف عند الكاف وبعض العلماء ذكر ان اقوى حرف من حروف اللغة العربية هو الطواء والله تعالى أعلى وأعلم هذه أهم التنبيهات حول الإضغام التقارب والتماثل والتجانس والله تعالى أعلى وأعلم في أحد عندي سؤال وإياكم بارك الله فيكم جزاك من, طيب. طيب من لدنه في في سيره الكاف هل يكون اشمام مع القلقله نعم يكون اشمام مع القلقله وهذا اقدركم فيه عاليه اسناد عليه هذا سالت الشيخ الترم راجح عن هذه الكلمه قال نعم بالقلقله وانا ما قرات على شيخنا الا بالقلقله نعم أنا وأعلم أن بعضهم ينطقها بغير قلقلة والله تعالى أعلى وأعلم نعم شيخ قراء الشام أصلى الله أن يحفظه يجزيه خير الجزاء طيب ها إذا أذكرها عن شيخنا شيخ تريم راجح طبعا بعض الأخوة وأخوات لا يعرفون هذا الإمام الجبل أو يسمعون فقط عنه صناعة هذا الإمام نحوي لغوي مفسر صاحب علم القراءات يعني لما يقول شيخ القراء حقيقة شيخ القراء الرجل آية من آيات الله عز ومن حضر عنده قال هذا موسوعة رهن الله عز وجل وكذلك صاحب عقيدة سلفية هذه قد بعض الأقوى لا يعلمها الشيخ كريم راجح صاحب عقيدة سنية سلفية ولا الحد ولا بل إنه يهذر من البدع لذلك يؤذى في دمشق وبعض الناس سبحان الله تؤذيه خاصة من غلاة التصور لا ليس من طبقات الزياد العرش الصغر ممكن نعم الله مستهى طيب هذا الشيخ قال لنا بعض المشايخ تلفون الجفري عثمان بن الجفري هذا الواعظ الجفري تسمعوا نبي طبعا هذا الجفري عليه ملاحظات كثيره جدا والرجل يعني للاسف للاسف يعني يعني يتجاوز كثيرا جدا وياتي بخرافات وامور سبحان الله لا عقله ولا, عقل ولا دين ما أقول كامل كلامه لا أحيانا ينطق بحق ولكن يغلب كثيرا عليه أنه يتكلم بكثير من الباطل جيد وأهل العلم يحذروا منهم الموضع الشاهد نعم أنا بعض الناس يسمعون له وللأسف وأنا رأيت في عيني وسمعت يقول رواه البخاري تبحث في البخاري لا يوجد في البخاري يقول رواه بإثنان صحيح ما مسلم تجد أصل الحديث لا أصل له أصل موضوع الحديث بوابه اصل ما هو اصل اصلا فليذاك سبحان الله يعني النصيحه قبل ان تقرا على شيخ أو تسمع شيخ سالعه سال عنه اهل العلم الثقات وليست هنا موضع التجريح في الشيخ او غير ذلك وانني اردت ان اذكر شاهد شيخ راين كان في في تكريم لبعض المشايخ ها التكريم قال الشيخ كريم راجح أمام الحضور قال للجفري اقرأ يا جفري الفاتحة طبعا أحيانا بعض الناس لشهرتهم يعني أحيانا يعني يستسخفني في هذه الأسئلة فضحك قال اقرأ أمام الحضور وقال الحمد لله رب العالم طبعا الجفري أصمي اليمن قال الحمد لله رب العالم الرحمن الرحيم مالك يعني إياك نعبوده إياك نستقيم إهدينا الصراط المستقيم على لهجة اليمنيين لدينا الصراط المستقيم شيخ كريم راجح استوقفه قال أعد القاف ومستقيم قال يا شيخ ما في مستقيم قال يا شيخ شوف يعني أحيانا بعض الناس تعاند معانجتنا سبحان الله ما يقف عند الحق الذي يسأله إمام من القراء ومقراء بل شيخ قراء دمشق ماذا جاوب يعني هذا الرجل قال هي قراءات أو قال إنها لهجات قال شيخ طريم الله سبحان الله هل القرآن يقرأ في لهجات هكذا ولا لابد أن توافق القراءة هذه القراءة العشر المتواترة أي نعم هذا مشهد بعد بعض الشيوخ بعد ما خلص الاحتفال هذا قال يا شيخ طريم أنت حرجت الرجل أمام الناس قال لهم إذن قبل أن يقلع ويعظم الناس يتعلم القرآن وقراءة القرآن صحيحة حتى لا يلبس على الناس دينها والله تعالى اعلم طيب الله يبارك الله فيكم جزاكم الله خيرك طيب الذي يسال او تسال حول قولنا عز وجل في سوره شعب اول شيء باغي الخير او باغي الخير ان شاء الله بنذكر قبل ان نقول كيف ستقرا ما, ما هو لشعله في هذه الكلمه كيف يعني كتابةً كتابةً كيف يقرا شوم حتى الاخوه يستطيع ان يميز بالقراءه لا لا لا أريد, أريد أن يكتب باغي الخير أريد باغي الخير تفسر النيون والها لا أريد أدق من ذلك أريد أن La, kam? Kam? Ja, bilang. Sukun idal. Hakala? La, orid kamla, akh Karim. Idha kan endak ay kitab min أريد تعريف كامل أخي داغي الخيج إسمام ضمها وتسر من نعوالها أحسن مع السكون أخي الكريم مع السكون واضح مع السكون واضح وهذا الموضع أخي الكريم ليس له فيها روم ليس فيه روم نعم لديه في صوتك صوت يقرأها شعباء هكذا لدونه لدونه يعني الدال الدال ساكنة لذلك تشم واضح ساكنة لذلك تشم مع كسر النون والهاء واضح أخي الحبيب الموضع الثاني وقع فيه خلاف في وجهان لشعب من طريق الطيب آخر الصورة من لدني والله تعالى أعلى وأعلم على كل فيها القلقلة فيها القلقلة والله تعالى أعلى و أعلم نعم, نعم، الذين يريدون أن لا ينسون من صالح دعائهم مثل هذه الأمور أخواني لا تؤخذ إلا مشارهاتا كذلك كالاختلاسات وغيرها والله تعالى أعلى و أعلم قلت لكم بعضهم قال الإشمان فيها بعيد النطق بالسكون أنا أقول والله أعلم هذا إنما يأتي بالتعريف على تعريف آخر الكلمة والله تعالى أعلى وأعلم. هل في أحد عندي سؤال إذن نقف هنا إن شاء الله موعدنا غدا بعون الله عز وجل وننه وكرمه إن شاء الله هل كلمة ضنين وجه واحد كذلك من طريق الطيب نعم كل طرق حفص عن عاصم ليست فيها إلا الضاد فقط ليست فيها إلا الضاد فقط ولا يعلم خلاف لحفظ فيها طيب ما أفضل شرح لتحفة الأطفال والله يعني ما أستطيع أن أذكر شرحا كاملا يعني ولا أريد أن أعيب على بعض الشراح فإن بعضهم رأيت يعني كتب شرح تحفة الأطفال فإذا ترى أنقص كثيرا بل, بل لا يتطرق أصلا للشرح وإنما يمسك حكام تجويد ويبدأ يشرح ولا يأتي إلى معنى الكلمات التي في في النظر يعني مثل نسجلة ما يأتي إلى معناها بعض الكلمات يعني وإنما فقط يأتي بشرح فقط من أي كتاب تجويد ويضعه على التحفة وهذا ليس بشرح دقيق هذه المسؤولة بعضهم يعني يعتمد على كتب يعني قديمة جدا ولا يرى بعض المسائل الحادثة والجديدة التي يعني يحتاج يعني إما شبهات أطلقت أو بعض التحريرات حررت والله تعالى أعلى وأعلمه كم باقي للتحفة؟ انتهت درس التحفة انتهى درس التحفة صلى الله عليه وسلم طيب ممكن توضيح الفرق بين الإضغام الصغير والكبير في الإشمام والروم في كلمة تأمننا ما فيها إضغام صغير وإننا فيها إما روم أو إشمام وقلنا الروم لا يدخل فيه لا يسمى من باب الإضغام فبقيت الإضغام فقط في الإشمام وقلنا الإشمام هو إشارة لا حركة الإشمام أن تشير بشفتينك للأمام جيد إشارة وبعضهم قال هذا الإشمام يكون في أول نطق بالنون المشددة وبعضهم قال في وسط النطق بالنون المشددة والذي رجحته أنا والله تعالى أعلى وعلم تبعا لما قرأت على بعض المشايخ وسمعت منهم كذلك الاشمام بداية مع أول نطق النون المشددة والله تعالى أعلى وعلم المدود إن شاء الله أزيل أن يمد بأعمارنا وأعماركم غدا نعم الذي يسأل عن شرح المدود غدا بإذن الله أسأل الله يمد في أعمارنا وأعماركم وبدأ بها غدا بإذن الله أنا سألت يا شيخ لما أفضل كتاب شرح لتحفة الأطفال قد لا أستطيع أن أزكي شرحاً كاملاً الآن رأيت بعض الشروحات عليها ملاحظة فما أرد أن أذكر وأسمي هذه الشروحات حتى يظن لي أنني أطعم في بعض الكتب نعم نحن وأنتم بإذن الله أي وجل <تصفيق> ممكن توضيح الفرق بين إبغام الصغير والكبير في الإشمام والروم في كلمة شرحته قلت كلمة أصلاً صغير خطأ هذه المسألة الأولى المسألة الثانية الآن, الآن شرحت الآن. قلت كلمة الروم لا يدخل فيها إدغام خطأ أن يقال أن الروم في كلمة تأمن من باب الإدغام ثم قلت هو من باب الإدغام الكبير واختلف أهل العلم او الأداء في كيفية الإشمام إما بداية مع المشدد بضم او في الوسط ورحت أخي أو أختي نؤلت دعوة أختي طيب بعض الأخوة والأخوات سألوني أين تبع الشرح الصوتي لهذه المنظومة؟ نعم نعم فقط لشعبة أختي قطر الندى فقط لشعبة كلمة لدنهم أو لدنهم ما أدري أين طبع الشرح الصوتي بعض الأخوة يعني اليوم كتبوا لي على سكايدي قالوا يعني ما ستطعنا أن يدخل يعني من كان يضع أو تضع رابط جزاهم الله خيرا طيب على كل إن إلا وضع طبعات لمن يسأل طيب هل بقي أسئلة؟ إحدى الأخوات جزال الله خير دائما تسجل ودائما تضع الزوابط أقصى الله أن يباركت لها وأنا أعلم أنها لا تحب أن أذكر اسمها هكذا على العام فلذلك لو وضعتها هذه الأخوة الفاضلة وفي المرة القادمة اعطى الطلب عسى ان كان على, على الاكاديميه القراءات او اي اي متد ترونه او يراقب الشيخ محب يكون في ان شاء الله عز وجل خير بإذن الله وجل. هل تقبل الاجازه روايه ان استمع الطالبات لتسجل شوف شوف من سنع الشرح نعم ان شاء الله نجيزه الشرف. بينما المنظومة لابد ان يعني تقرأ حقيقة او على الاقل ان تسمع سماعا صحيحا وانا مرة كنت في غرفة وكان فضيل الشيخ ان الشيخ محب معانا كذلك قرأت عليهم التحفة والجزيري وشرط شرط ان يكون واجزت الجميع بشرط ان يكون الاخ يحفظها او قرأها على شيخ متقن بناء عدد اجيزه اما انسان طالب ما يعرفها ولا يعرف يقراها ولا قرأ على شيخ فاتوقع يعني اتوقف في الإجازة وان كان سمعها مني وقلت لهم لو سمعها اليوم ثم بعد سنه قرأ على شيخ هل تعتبر اجازتي ساريه ثاريه ومقبوله بارك الله في الجنة أصلا الله أن يبارك في الجنة إن شاء الله طيب اتقفونا إن شاء الله عزيزي أقول سبحانك اللهم ومحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أصفرت وأتوب لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسريما كثيرا أما بعد